بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم مبصر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحد ان هذا لا شيء عجاب மூல அச்சி பூம் இன்ஹல உற மிஹில்மிச்சில் அச்சி இன் ஹில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 وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْتِعَابٌ وَمَا يُنْذِرُهَا إلا صيحة واحدة ما لها من فواقب وقالوا ربنا عجّل لنا قضانا قبل يوم الحساب